وما هو بقول شيطان رجيب فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء يا قرب العالمين.